وَالتَّدَعْسُ مِلَّ تَ آبَائ إذَرَهِي مَ وَإسحَاقَ وَيَعقَُ مَا كانََ لناَا أَن نُشْرِكَ بِاللههِ شَيْ ذَلِكَ مِ صَضْلٍ اللهَّهِ عَلَنَا وَعَلًَا الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الاه الواحد القهار ما تعبدون من نَيْتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سلطان 118. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 119. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال من الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في سجنه بضع سنين وقال الملك انني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في يا ان كنتم للرؤيا تعب